وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا إن كنتم ُمْ خاَايثُم جد في سَبيلي وَصغأَمرر باك تُصونَ إلَج فيمَ وَدَّتِ وَأَن لَم بِماَا أأَخفَيتُم وَما أعلنتم وَم يَقَal الْهُ qum فَق وَلَ سوَ أَ السَّ يقpo quُm يف لَ quُm أَدأَ way so إلَ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 وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومنكم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 ت تُؤ مِنُ بَِّه وَحدَهُ إلا قَوْلَ إذاجِي مَ لأَبيِيِلَ أَستَفرًِا لَ إِلا قَوْلَ إذاجِي مَ لأَغِيِ لَ تَفًِاَّ لَ وَماَا أَم لكُ, وما لك من لَلَغاجِ مِ من